سو قيموا صفوفك واعتديلوا سو صفوفك وسدوا الخلل الله أكبر الله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 صراط الذين انعمت عليهم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولاء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 بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بغبادة ربه أحدا